تبكي العيون تبكي العيون بدمعها المتوردين حزنا لثاو في بقيع الفرقدي تبكي العيون دمعا لفقد مبرر من آل احمد مثله منه علما يفقد اي نوادر لا تفي دموعها لما اتم جعفر ابن محمد الصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابد المتهجدين رزق له اركان عن دين ومحمدي هدايا دي يا يا يا يا وانا بالحظ قلب محمدي له تبكي شريعه احمد وتنوح محوله جنب قلبين مكمدين ارزم بقلب الدين اثبت سهمهم ورانا حشاشه تقال كل موحد آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من صنعين رديين وانجعفر الصادق على فراش المنين تن تهدي الطوط لكنها خفيه من حالها اولاد تيلي دموع لعيون هذا سخين العين يبكي وذاك مغبون واهل العلم بالمدرسة العظمى بالوجون يا للأسف ناصر الملة لحمد إياه غمض عيونه وقطع وأنه وفا ارتفع من بيت ضجيج الحرام والنار يا الله وفاب السماوات العلى والقلم والله بالجبر نصبت لعزه شال والصادق فاج نعش وداني المسجد ادار بقيت وحشاني طاب الحوايج ناب في وناب يرجى نادي ابويا عيشتي ما هي محمد, وآل محمد